هو السير على الأثر تعريف الاتباع هو السير على الأثر والإمام البخاري رحمه الله وهو طالب علم راى رؤيا أنه يمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فما يرفع النبي عليه الصلاة والسلام قدمه إلا يضع البخاري قدمه على قدمه فسأل معبرا عن هذه الرؤيا فقال له أنت تقتفي أثره أنت تقتفي أثره الاتباع هو السير على الأثر وربنا تبارك وتعالى ذكر الاتباع مقرونا بالمحبة فقال عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله إذن الاتباع ثمرة المحبة, المحبه الذي لا يتبع لا يحب. لا يحب لأننا رأينا في سلوك الناس أن من كلف قلد إذا كلف بالشيء قلده ونحن نرى هذا في الناس يعني الرجل إذا مثلا كلف بعشق امرأة نسأل الله العافية فتراه يحب ما تحب وإن لم يكن يحبه قبل ذلك ويكره ما تكره وإن لم يكن يكرهه قبل ذلك هي دي طبيعة المحبة فالمحبة هي الحاملة على الاتباع والاتباع الذي نقصده في هذه المحاضرة هو اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أمر به أو نهى عنه مع ضرب نماذج من حياة الجيل الأول الذي يتأثى به مع ذكر نواقض الاتباع أدلة الاتباع في الكتاب والسنة كثيرة منها قول الله عز وجل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 كانت بين الزبير بن العوام وجار له من الأنصار الماء آتي من هذه الجهة وأرض الزبير بن العوام في مرتفع وبعدين أرض الأنصاري في منخفض تأمل هذه الأقضية الماء آتي من هنا يمر أولا على أرض الزبير اللي هي في مكان مرتفع ولين الانصاري ارض في مكان منخفض ومعلوم ان الماء اذا اتى بقوته صعد الى فوق لكن اذا استهلكته الارض المنخفضه لا ينتفع به صاحب الارض العالي فازدبير من عوام الارض ان يسقي فاعترضه الانصاري قال انا اسقي اولا فاحتكموا الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك فغضب الأنصار وقال أن كان ابن عمتك حكمت له لأنه ابن عمتك فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اسق يا زبير ثم أحبث الماء قال الزبير فأحتبوا أن هذه الآية نزلت فينا فلا وربك لا يؤمنون فنفى الايمان عنهم هذه الايه تنفي الايمان عما لم يحكم الرسول عليه الصلاة والسلام في كل شيء أي شيء شجر بينك وبين صاحبك لا بد من تحكيم الرسول عليه الصلاه والسلام ولله ضر سفيان الثوري الذي كان يقول إن استطعت الا تحك راسك الا باثر ففعل. كل شيء أخضعه للنص بداية, بدايه التفلس تفلس. بدات من الخروج من النص ولكن احنا دي دين النصوص احنا نريد روح النص وبهذه الطريقة،, الطريقه هم طلعوا روح النص يعني هو الآن يريد روح النص طيب الكلام كما يقول العلماء الفاظ طوالب المعاني الألفاظ طوالب المعاني تريد انك أنت تتحرر من اللفظ راح المعنى هو الشاعر اللي يعمل التلم عن الفضيلة ويقول الله في مدينتي ينام على الرصيف فالناس له إيه كلام؟ قال لهم الله يعني الفضيل الله يعني الفضيل بدأنا بأن خروج من قالب اللفظ فراح المعنى الألفاظ قالب المعاني ديننا دين نصوص لا يجوز أن يخرج المرء على النص ابدا ويعمل روح النص بزعمه لأن روح النص هذا خروج وهنا بداية التفلت كما سنوضح في نواقض الاتباع والمحنة التي يعيشها المسلمون الآن بسبب أهل البدع في قوله تبارك وتعالى وما اتاكم الرَّسُولُ فخذوه حديث في الصحيح أن ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات المتفلجات للحسن المغيرات خلف الله فسمعته مرأة من بني أسد فقالت يا ابن مسعود أتقول لعن الله؟ قال وما لا, لا ألعنوا من لعن الله وهو في كتاب الله فذهبت المرأة على المصحف وقرأته من دفته إلى دفته جلد لجلد تبحث عن الآية لعن الله النصار والمتنم نصار وده بي... بيذكرني بال... برضو نسى الله السلامة مصايب بمرة المذيعة بت... أنا قبل واحدة برنامج عن ناصر وشخصية كبيرة فبتقول له إيه بقى يعني مبدأ سيادتك في الحياة قال لها قول الله عز وجل اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا أمث المذيعة إلى صدق الله العظيم صدق الله العظيم لا, لا هذا يعرف شيئا في كتاب الله ولا هي أيضا تعرف شيئا في كتاب الله فهي ظنت لعن الله إن مصات المتممصات التاع إبادات القرآن ذهبت تقرأ القرآن كله من اوله الأخرف فلم تجد الآن فرجعت ابن مسعود قالت له تقول وهو في كتاب الله قال نعم قالت لقد فرأت كتاب الله ما بين دفتيه يعني من الجلد للجلد فما وجدته ابن مسعود عالم, عالم قال لئن قرأتي لقد وجدتي قالت قرأته وما وجدته قال أما قرأتي قول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فهذا مما آتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا ابن مسعود ان اهلك يفعلونه اللي هو قال فذهبي اليها فذهبت فلم تجد شيئا فرجعت فقالت ابن مسعود والله ما رايت الا خيرا قال اما لو فعلت ما جامعتنا يعني نحن ما نحبس علينا امراه عاصيه اما لو فعلت وتنمصت انما هذا مصيبه يعني موجود في بعض المسلمات اللي هو ظاهرهن الالتزام تمام اما لو فعلت ما جامعتنا يعني ابن مسعود لا يحبسها عليه وهي عاقله فقوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا دليل على وجوب الاتباع وجاء رجل الى الامام مالك رحمه الله وأراد أن يحرم من المسجد بدل ما يحرم الميقات يحرم من المسجد قبل الميقات فسأل مالكا فقال له الإمام رحمه الله لا تفعل فإني اخشى عليك الفتنة قال يا إمام بضع أميال أزيدها أحتسب الأجر فيها أفتة قال نعم وأي فتنه أعظم من أن تظن أنك تبقت إلى فضيلة لم يفعلها رسول الله ثم تلا قوله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنه أو يصيبهم عذاب أليم هذه عقوبة تارك الاتباع هذه عقوبة تارك الاتباع الصحابة رضوان الله عليهم ضربوا أروع الامثله في اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام وتندهش من طريقتهم في فهم النص حرفيا يعني يعني لما نزل القولوه عز وجل وكلوا واشربوا حتى تبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من, من الفجر كان الصحابه يجي كده يربط في الصباح ده وده فتله سودا وهنا وهنا فتله بيضه ويفضل ياكل وهو يعمل يغسلهم اول ما يميز بينهم الاثنين خلاص فراح يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام قال له إن وسادك لعريض أنت أفاتك تخين أفاتك تخين إن وسادك لعريض إنما هذا خيط الليل والنهار هذا خيط الليل والنهار دي من الأدلة اللي بتبين ضرورة الحفاظ على اللفظ على النص ولو كان حرفية الرسول عليه الصلاة والسلام قال لزوجاته أسرع كنا لحوفا بي أطول كن يدا فكان يعود إيسو دينهم بإيديهم بعض شوف مين بقى إيدها طويلة فالإيدها طويلة يبقى إيه دين لها تموت الأول وظلوا معتقدين هذه المثلة إلى أن ماتت زينب وزينب كانت تصيرة والقصر الطول يستكبع قصر الأعضاء وكانت أقصرهن يدا فلما مات الزينب رضي الله عنها اول واحده من ازواج النبي عليه الصلاه والسلام علمنا ان طول اليد انما هو بالصدفه وليس هو طول حقيقي الامثله دي تبين حرفيه الحفاظ على النص هذا هو وبعدين اللي هو بيسميه العلماء دلاله المنطوق وبعدين نعمل بعد ذلك دلاله المفهوم لكن المنطوق الاول لا نضيع المنطوق للمفهوم اللي هو روح النص بزعمهم فالصحابه رضوان الله عليهم كان عندهم مبادرة ليل الحرارة الموجودة الجاهزة حرارة جاهزة في القلب أرأيت إلى هؤلاء الصحابة كانوا أثر الناس بكام حتى في البشريات يعني يبشروا بالجنة يبكي يخوفوا من النار يبكي وهو يبكي, هو يبكي للجنة ويبكي يبكي للنار. للنار، وهؤلاء الصحابة, الصحابة كانوا في الجاهلية غلاظ الأكبات غلاظ الرقبة ما كان عندهم احساس مساله البكاء دي كانت تعتبر ضعف عندهم صاروا أكثر الناس بكاء قران حول هؤلاء الناس لما قرأوا الله عز وجل هدى هؤلاء لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم كما قال ابن مسعود ففي صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يلبس خاتم ذهب فنزعه نزعا شديدا وقذف به وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده ثم قام الرسول صلى الله عليه وسلم من مجلسه وقام الصحابي أيضا وترك الخاتم فقال له واحد خذه انتفع به قال والله ما كنت لآخذه وقد طرحه رسول الله وابن عمر لما سؤل عن أكل الغراب قال من يأكل الغراب وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا. يعني حتى لو فرضنا أنه أكل حلال من تطيب نفسه أن يأكل الغراب الرسول عليه وسلم سماه فاسقا. الاتباع البوابة الرئيسية للاستقامه والاستقامة هي الدين كله الاستقامة هي الدين كله وإحنا بنقول في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم والرسول عليه الصلاة والسلام جاءه رجل كما في حديث سكان بن عبد الله في الصحيح قال قل في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعد قال قل آمنت بالله ثم استقم تعليق السنه كان بيتاول القران كان بيتاول القران سنته موضحا لكتاب الله انت عارف قل آمنت بالله ثم استقم دي بتساوي ايه ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقام الاثنين بالبعض ودي مثلي تمام إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك قال قل آمنت بالله ثم استقم إذن فرقهم آمنت بالله أولا ثم استقم يبقى الاستقامة تفهم عليه على التكليف على عمل الجوارح لان الدين أصل ومقتضى الأصل هو الكلمة الطيبه كلمة التوحيد المقتضى أي جملة التكاليف الشرعية التي بمقتضى إيمانك بالكلمة أنت مأمور بها فهنا قل امنت بالله هذا جانب الإيمان ثم استقم ولما موسى عليه السلام دعا على قومه قال الله عز وجل قد أجيبت دعوتكما فاستقيما فاستقيم إذن الاستقامة هي المطلوب من وراء كل تكلف شرعي بوابة الاستقامة لاستباع ولذلك لو نظرتم إلى الفرص المنحرفة أول مسمار دقة في نعش هؤلاء ترك الاتباع أكبر ناقض للاتباع البدعه ولذلك منهج أهل البدع في التلقي يختلف عن منهج أهل السنة وطريقة أهل البدع في الاستدلال تختلف عن طريقه أهل السنة أهل البدع وضعوا أثولا من عندهم لمقاومة النصوص الشرعية والعجيب أنهم يزعمون التنزيه وهم بهذا يرمون الصحابة جميعا أنهم لم يفهموا كتاب الله عز وجل يعني منهج التلقي عندهم ليس من الأنبياء إنما هو من العقل العقل عندهم قاضي على كلام الأنبياء لذلك ظلوا تقرأ كتاب أساس التقديس للفخر الرازي يشيب شعره اكتب دهو رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في عشر مجلدات كتاب در تعارض العقل والنقل لتعشيخ الإسلام أتى بنيانه من القواع في هذا الكتاب شوف لما يؤسسوا أصولاً فاسدة ليردوا بها كلام الوحي وفي الفروع المساله أدهى وأمر العصبيه المذهبية للفروع التقي شهد القرن الرابع والخامس والسادس الهجري مهازف مهازف في العصبية المذهبية وكل هذا سببه ترك الاتباع لذلك كان اسعد الناس بالاتباع الحنابلة كان أسعد الناس ليه لأنهم كانوا يقفون على النصوص حصل تعصب، انا رجل شافعي كل همتي من الدنيا أنصر مذهب بالشافعي وهذا حنفي همته من الدنيا أن أنصر ماذا بالحنفي وصارت تبنى المدارس الفقهيه في البلدان لنصر مذهب معين فنظام الملك ونظام الملك ده كان رئيس الوزراء في بغداد بنى المدرسة النظامية أشهر مدرسة علمية مدرسة نظامية لتدريس الفقه الشافعي فقط بين الحنفية والشافعية أمر يطول والخلاف ظل إلى نحو خمسين سنة فقط تعرفين اللي يدخل الجامعي الأزهر الآن يجد أربع محاريف المحراب الأول للشافعية والثاني الحنفية والثالث الملكية والرابع الحنبي ليه؟ لأن مثل الحنفية يرون صلاة الفجر, الفجر بإتفار والشافعية يرون صلاة الفجر بغلس خراف إتفار يعني الحنفية لا يصلون إلا أن النور يظهر الشافعية يصلون بغلس يعني والظلام يلف الكون يبقى الإمام الشافعي بيصلي وخلف الشافعيه والحنفيون جلوس بجانبه ينتظرون إمامهم لي عشان هذا عنده حديث وهذا عنده حديث وهذا المذهب الحنفي يقول إنه يستحب بإسفار ونجم الشافعي يقول يستحب بغلب وتمزق المسلمون حتى. صار بعض الناس يرغب في دراسة مذهب فقهي معين لأجل الوظيف لأجل الوظيف واحد كان له شيخ كان الأول حنفي وبعدين طلبوا مدرس شافعي قال لهم خلاص أنا شافعي وبعدين طلبوا مدرس مالكي قال أنا مالك فلما تقلب فأرسل له تلميذه يعني رسالة فيها ابيات شعر يقول ألا, ألا مبلغ عني الوجيه رسالة وإن كان لا تجدي إليه الرسائل تمذهبت للنعمان أي لأبي حنيفة بعد ابن حنبل وذلك لما أعوزتك الماكله وأنت لا شك وإلى مالك أنت لا شك صائر فص لما أنا قائله وبيذكر الولي الدين العراقي إن هو سأل شيخه تقي الدين السبكي وقد بلغ رتبة الاجتهاد لماذا تقيتها بالمذهب الشافعي ولم تجتهد وتأخذ من الأدلة وترجح ما قام عليه الدليل دا ولي الدين العراقي بيسأل شيخ وسراج الدين البلخين بيقوله التقي السبكي لماذا لم يعني يجتهد ويعني يكفي بما قام عليه الدليل على مذهب الشافعي وقد بلغ ردة الذهاب فسكت استراج البقين فقال الولي العراقي أظن, أظن ذلك, ذلك للوظيف إن هو إذا كان إذا خالف المذب الشافعي خلاص يمنع منه الراتب ويترك القضاء اللي القضاء على مذهب الشافعي قال فتبسم استراج الدين أي كأنه وافق الولي العراقي على هذه المثل وصار الداء المناوشات، المذهب الشافعي مثلا يأخذ شواذ المذهب الحنفي ويعيروهم به، والذهب الحنفي يأخذ شواذ المذهب الشافعي ويعيروهم به، حتى كان الواحد يخاف يقول مذهبه، لو واحد قال لك مذهبك إيه؟ تحس انه هو وراه مشكلة، هيعيرك بحاجة معينة، وهذا مما ومن هذا توجع الزمخشري، الزمخشري. وكان في القرن السادس الهجري متنة الثلاثمائية 583 قرن السابس. توجع من المسألة دي فأنشد يقول وإن يسألوني عن مذهبي لم أبخ به وأكتمه كتمانه لي اسلمه إن حنفيا قلت قالوا بأنني ابيح الصلة والخمر يعني وهو الشراب المحرم وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم أكل الكلاب وهم هم وان شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نساح البنت والبنت تحرم وإن حنبليا قلت قالوا بأنني ثقيل حلولي بغيض مجسم وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يدري ويفهمه عجبت من هذا الزمان وأهله ومن ذا من ألس الناس يسلم وأخبرني وقتي وقدم معشرا على أنهم لا يعلمون وأعلم هذه الابيات تجسد المحنة التي كان يعيشها الناس بسبب, بسبب ترك الاتباع حتى قال أبو الحسن الترقي وهو من أكابر أصحاب أبي حنيفه كل آية أو حديث يخالف ما عليه أصحابنا فهو مؤول أو منسوخ. شوف الكلام فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضي ويسلموا تسليما ويعجبني قول تقي ذن السبت في رسالته بيان قول الإمام المطلب والشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي فقال في هذه الرسالة الطيبة قال وليفرض أحدكم نفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بهذا الأمر وأمره رجل آخر بأمر آخر معاكد فمن أولى أن يطاع لا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى أنت الآن خذ هذه الصورة أمامك عندك حديث وعندك فتوى عالم مناقضة للحديث وليس عندك من يرجح لك أو يبين ابتداءا خذ بالحديث واحد يقول ما ربما كان الحديث منسوخ. والعالم جمع أحاديث الباب وأعمل الخاص والعام المطلق المقيد وخرج هذه الفتوى المستقيمه فنقول اجعل كلام الرسول عليه الصلاة والسلام هذا على سبيل التنزل اجعله كأنه قول عالم اخر يعني قال الشافعي افعل والحديث فيه لا تفعل طيب لو انك الآن وبدل الرسول عليه الصلاة والسلام ستضع مالك هيبقى الشافعي يقول افعل ومالك يقول لا تفعل طيب انت هتقول ان الشافعي لعله جمع احاديث الباب وانا برضه لك مالك لعله جمع احاديث الباب لان هذا الجمع لم يستأثر به الشافعي وحده انما العلماء ايضا كانوا يجمعون حينئذ تنقطع حجته ويقول اذا كل واحد ايه كل واحد يأخذ اللي قدامه طيب يا أنا لما قل الرسول عليه الصلاة والسلام قال تقول لي ربما خص ربما نسف طب لماذا لم تقل في العالم ربما أقصر أنا الآن عندي حديث وعندي فتوى مواقضة للحديث لا تقل انا أأخذ كلام العالم لأنه جمع ولانه ربما حمل المطلق على المقيد ولا حمل الخاص على العام والكلام لأن أنا ممكن أرد عليك واقول وربما أقصر وربما لم يعتمد على حديث اصلا انما قاله اجتهادا من عنده أفتترك قول المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى وتاخذ قول الذي يدخل عليه الخطا باي ميزان يقيسون لا دا قول النبي عليه الصلاه والسلام هو الواجب الاتباع حتى لو بان لك فيما بعد انه منسوخ حتى لو ظهر لك فيما بعد انه مقيد لا جناح عليه العلماء لهم في بحث العموم يقولوا ان الاصل في الادله العموم فاذا جاءك لفظ عام لا تعطل العموم بحثا عن الخاص يعني مثلا جاءك حديث تقول لا انا لن اعمل به حتى انظر ربما كان منسوخ فاعمل بالمنسوخ يعني أعمل بالدين المبدل المرفولة إذن أنا هعطل العمل بالحديث إلى ان ابحث عن المنسوخ طيب عطلت العمل بالحديث وبحثت عن المنسوخ زمانا ولم تجد إيه اللي حصل؟ أنك عطلت العمل بالسنة وهذا لا يجوز وهناك حديث رواه الإمام البخاري ومسلم يوضح بجلاء هذه القاعدة والإمام البخاري رواه والإمام مسلم من حديث جابر بن عبدالله الأنصار يقول أمر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة بن الجراح في غزوة سيف البحر أو في الغزوة المثورة بجيش الخبر سيف اللي هو شاطئ سيف البحر يعني شاطئ البحر فالرسول عليه وسلم أعطى أبا عبيدة جوال كمه فعلى حتى يعطي الجيش الغذاء بتاع الجيش كله عباره عن شوال تمر فكان يعطي الواحد أربعة أربعة خمسة خمسة ثلاثة ثلاثة الى ان كاد التمر ان ينفد فكان يعطيهم تمره تمره فقال جابر فكنا نمصها ونشرب عليها الماء حتى نفد التمر فكانوا ياكلون ورق الشجر حتى تقرحت اشداقهم والله الدين ده غالي هذا الدين ما وصلك بسهوله تريد الان انك تفر من الميدان تريد انك تدخل الجنه بلا تضحيات اكلوا شهرا ورق الشجر لله ورسوله حتى تقرحت اشداقهم قال فرمى لنا البحر بدابة عظيمة يقال لها العنبر حوت يقال له العنبر قال جلس منا ثلاثة عشر رجلا في وقب عينه محجر عينه دي قعد فيها ثلاثة عشر واحد وكنا نأخذ الدهن من عينه بالقلال بيأخذ دهن من عينه بالقلال قال ونصب أبو عبيدة ظلعا من اضلاعي أفو وجاء بأطول جمل وركبه أطول رجل فمر من تحديه تعرفين أول ما, ما العنبر ده طلع على الشرط ماذا قال أبو عبيدة بن الجراح أمير الجيش قال ميته لا تاكلوه أهو الآن الصبيان يعلمون ان ميته السمك حلال وميته كل سكان البحر حلال طب ايه رايك أبو ابو عبيده ده احد العشر المبشرين بالجنه واحد العلماء اول ما شاف العنبر قال ميته لا تاكلوه عمل يا ابو عبيده دليله ايه الآية. الايه الايه حرمت عليكم الميته والدم الميتة اسم جنس محلى بالألف واللام يفيد العموم فهذا يشمل عموم الميتة ما عنده علم أبو عبيده بن الجراح ان ميتة البحر مخصصة من, ميتة من الميتة المقصودة في القرآن حرمت عليكم الميتة إلا السمك والجراد والدم إلا الكبد والطهاء مهداء الجمع بين الادله لكن أبو عبيده بن الجراح لم يكن عنده علم. هل توقف حتى يبحث عن مخصص للآية ولا أعمل الآية على عمومها اولا أعملها على عمومها. إذا الأصل في الأدلة العموم والأصل إنك إذا وصلك حديث للنبي عليه الصلاة والسلام لا تتوقف وتقول لعله مقيد لعله مختص، لعله مخصص، لعله منسوخ فتعطل العمل بالأدلة. فالآن تخيل اخي الكريم حديث امامك وكو عالم انت لا تعلم من أين جاء بها ولا هل الجمع ادله ام لا لكن الرسول عثمان يقول افعل والعالم يقول لا تفعل أو العكس لا تتوقف وخذ بالحديث لنتخيل ان الرسول عثمان هو الواقف الان وقال لك لا تفعل وجاء رجل اخر فقال لك افعل الصحابه كانوا يعظمون هذا الأمر جدا عبد الله بن عمر وهو مريض قال لأولاده وجميع من حوله. حوله اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا استأذنت امه احدكم ان تذهب الى المسجد فلا يمنعها فقال له احد اولاده لعله بلال او حمزه قال والله لا نمنعهن يتخذه دغلى الدغل المكان الملتف بالأشجار مثل الغابات فبيقول لا لا نمنعه لأن هي واحدة مثلا عايزه تطلع تقضي مآربها تقول أنا رايحه المس تعرفين زي الموضه بتاع رايحة للخياطه دي ها كل محاضرات بتاع الجامعه اهو يقول لنمنعهن يتخذنه دغلا لا أنا لازم نفتح فكبرت على عبد الله بن عمر إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تمنعوا والولد يقول سنمنع كبرت عليه ما تحملها فحصبه بحصى وطرده وقال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا وتقول نمنعهن أخرج فلا أرى ومات عبد الله بن عمر ولم يأذن لولده بالدخول عليه بسبب ان اعترض ليس ردا للحديث لكن بتاويل فاسد بتأويل فاسد تخيل هو أشياء معينه وظن ان هذا درء الفساد لكن ما رد كلام النبي صلى الله عليه وسلم ردا يرد في نحر النصه هكذا حاشا لله لكن كبرت على عبد الله بن عمر وكذلك عبد الله بن المغفل رضي الله عنه مر على احد الشباب ابن أخيه فوجده يحذف تعالفين النبل ده؟ فقال يا بني لا تفعل فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها لا تصيد صيدا ولا تنشأ عدوا ولكنها تفقأ العين وتكسر السن لا تكيد بها عدوا ولا تصيد بها صيدا إذا ناد عبث لا سيما فيه مضرة دي لو جت في عين واحد تخرق لو جت في سند واحد تكتر ومضى عبد الله بن المغفر رضي الله عنه إلى شأنه ورجع فوجد إيه صاحبنا إيه؟ بيحذف أيضا فقال لا كلمتك أبدا وقطع ولم يكلمه عبادة بن الصامت رضي الله عنه كان مع معاويه بن ابي سفيان في الشام في خلافة عمر رضي الله عنه حصل نقاش باء على الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد فعول بن الصامت قال الحديث الذي سمعه من النبي عليه الصلاه والسلام انه نهى عن بيع الذهب الا يدا بيد مثلا بمثل فقال معاويه الله ما ارى بغير ذلك باسا يعني لو يعني ليس بيد بيد وليس مثل بالذهب فقال له عبادة أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تقول لي لبأ والله لا ساكنتك في أرض أنت فيها يقول هذا لأمير البلد لا ساكنتك في أرض أنت فيها وأخذ بعض راحا من الشام يتكن فكر الشام دي بينه وبين المدينة شب ده أيام وليالي يحمله ليل وضعه نهار أخذ أولاده وأخذ أهل وهجر الشام اعظاما لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعارض مع ان معاوية رضي الله عنه ما يعارضه إلا بشيء عنده إن هذا الصحابي أيضا جليل المهم عبادة بن الصامة وافى المدينة خجرا فعمر مخطب داخل المسجد فيتفقد حافظ المدينة حافظ أصحاب كلهم فوجد عبادة وعارف أن عبادة بالشام فقال ما جاء بك يا أبا محمد قالوا الأمر كذا وكذا وكذا وحصل بينه وبين معاوية فقال له عمر قبح الله أرضا لست فيها وامثالك ارجع فحم المعاوية على ما قل فإنه الأمر غير غيره أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام على الدين هي اللي حافظت جناب الدين من دخول البدع لما خف أهل الحديث واستهان الناس بهم دخلت البدع على نص دخلت البدع من كل مكان ولذلك أهل البدع أول شيء فعلوه أزروا بأهل الحديث وحقوا منه وحقوا من مكانتهم ولازال لأهل البدع الآن رافض حتى الآن أهل الحديث الآن عند العلمانيين وعند الكتاب المسلمين الذين لم يتادبوا بادر الصحابة عباره عن غلمان لا يعرفون معاني الالفاظ وتطلع الكتب تشن على اهل الحديث وإنما حفظ الله الدين بهم الاتباع اولى الناس به واسعد اهل الحديث اهل السنه ولذلك الامام احمد رحمه الله كان مذهبه اسعد المذاهب كلها في السنه بسبب حرصه على النص أهل البدع منهجهم في التلقي يختلف عن منهج في السنة السبب ترك الاتباع يقولون العقل طيب أي عقل يكون حاكما على كلام الله عقلي أم عقلك أم عقل زيد تقول عقلي لماذا لماذا لا يكون عقلي أنا ثم يصرخ زيد وقل لماذا لا يكون عقلي انا طيب اختلفنا جميعا نريد عقلا حاكما فاجتمع العقول عليه ولا يكون هذا إلا للرسول عليه الصلاة والسلام فنرجع أدراجنا مرة أخرى إليه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم المعتزل الذين يعظمون العقل كانوا يقعون ولا زالوا في تناقض مخزي تعرف أبو الحسن أشعاري أبو الحسن الأشعري ذا زوج أمه أبو علي الجبائي أبو علي الجبائي ذا رأت الاعتزال وظل أبو الحسن الأشعري أربعين سنة ينافح عن المعتزلة حتى جاء يوم يا له من يوم ومناظرة يا لها من مناظرة عجيب الشك المعتزلة عندهم كلمة قبيحة جدا. اسمها أصل عندهم أن الله عز وجل يجب عليه أن يفعل الاصلح لعباده هي عندهم كذا الله عز وجل يجب عليه أن يفعل الاصلح لعباده سبحان الله وهل لأحد عليه حق؟ ما لأحد عليه حق؟ ربما بعض الناس يستشكي ليقول طب نعم لنا عليه حق لان حديث معاذ يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد ما حق العباد على الله فكيف نؤول هذا الحديث ما حق العباد على الله آه حقهم عليه بوعده اياهم انه لا يخلف الميعاد وعدهم انه من عمل الصالحات ادخله الجنات وهو لا يخلف الميعاد فصار حقا عليه وعدا عليه حقا لكن ليس لهم عليه حق مستأنف من ايه فالمهم اول ابو الحسن الاشحاري اراد ان هو ينقض هذه القاعدة فقال لابي عين جباي قال له ثلاث اخوه واحد مات صغيرا واثنين كبروا واحد اهتدى ودخل الجنة وواحد ضل ودخل النار طيب ليه كده ألا أن الله عز وجل راعى الأصلح لهم فالصغير أدخله الجنة واللي كبر وعمل الصالحات أدخله الجنة بس في مرتبة أعلى من إيه من مرتبة أخيه فقال الصغير اللي في مرتبة يا ربي لما اخرت درجتي عن درجة أخيه قال لأنك لم تعمل عمله هذا عمل الصالحات وآمن وأنت لم تعمل قال يا ربي أنت آه يعني قتلتني أو قبضت روحي أنا مالي داخل قال راعيت مصلحتك لأنك لو كبرت لكفر حينئذ صاح الذي في النار وقال يا ربي لما لم تقبضي صغير فإنه ليس من مصلحتي أن تتركني أكبر ثم أدخل النار حينئذ انقفع أبو علي الجبائي. ولم يستطع جوابا فقال له أبو الحسن ها فسكت قالت وقف حمار الشيخ ثم ترك الاعتزال وصنف الكتب في الرد عليه ده كل السبب العقل العقل وأن الله سبحانه وتعالى العقل قاضي بأن الله لا يفعل إلا الأصلح لعباده ثم صاغوها في عبارة نعش كما يقول النووي إن الله عز وجل يجب فأصل هؤلاء المبتدعه أصولا يقاومون بها نصوص الوحي. ففي العقيدة مثلا وإحنا قلنا قبل ذلك الآن إن الألفاظ قوالب المعاني في العقيدة المبتدعه يقيسون الشاهد على الغائب ويردون نصوص الوحي بذلك ولو أنه وسعهم ما وسع الصحابه ما ترد في هذا الامر الصحابه رضوان الله عليه اختلفوا في كثير من المسائل الفقهيه ورد بعضهم على بعض ردا قويا وكذلك اختلف التابعون واختلف تابعوهم واختلف الائمه الاربعه وغيرهم في المسائل التفهيه لكن الصحابه رضوان الله عليهم ما اختلفوا قط في مسائل العقيده يرد بعضهم على بعض في الوضوء مما مست النار وفي التمتع بالعمره الى الحج وفي المعتد وفي المرأة المتفعة عنها زوجها أي إلى أي الأجلين تعتد وفي الوضوء من مما لامت المرأة هل دا الماء من الماء ولا إذا جلس بين شعبها الاربع واختلفوا كذلك في قصر الصلاة بمنع اختلفوا كثيرا جدا ورد بعضهم على بعض لكن في مثال العقيدة ما اختلفوا جاء المبتدعه فأصلوا اصولا من عندهم وهي اصول فاسده لرد نصوص الوحي في مسائل العقيده يعني اذا سالت اي واحد قلت الله عز وجل حي يقول نعم وانت حي يقول نعم طيب حياتك كحياته يقول لك لا ماشي, ماشي انت لك ذات بل هي الحياة يعني والله عز وجل حي. وأنت قلت الآن حياتي ليست كحياتي طيب أنت لك يد نعم الله له يد يقول لك لا طب ليه قال لك لإني لو أنا أسبثل يد يب أنا بأشبه به طب لماذا لم تقل هذا في الحياة لماذا لم تقل هو ليس حيا؟ لأنني لو قلت هو حي سأشبهه بك فتناقضوا في الأصل الواحد أثبت له الحياة وأثبت لنفسك الحياة ولكن قلت بحق حياتي ليست كحياته تبارك وتعالى فلما جئنا على اليد لك يد؟ آه نعم يد لله يد؟ لا طب ما للآيات يد الله فوق قال ألك لا ده بمعنى النعمة وابن قتيبة رحمه الله نكت عليهم في واستشهد بقوله عز وجل وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء قال لو وضعنا النعمة مكان اليد ما استقام المعنى وقالت اليهود نعمة الله مغلولة غلت نعمتهم بل نعمتاه ده كلام وقال ومما ينقض قولهم ان النعمه التي ان اليد التي هي بمعنى النعمه لا تثنى ابدا اما ان تفرد واما ان تجمع فتقول فلان له علي يد او ايادي ولا تقول فلان له علي يدان قال هذا العرب لا تعرف هذا فهذا فه... في هذه الآية دليل قاطع على أن اليد يد، لكن كما يليق بجلال فيوم يصر وبأصع عشان يهربوا من المسألة دي، بعدما لزمتهم الحج يقول لك إيه؟ يقول لك لا خبر الواحد لا يؤخذ به في العقار من أين أتيتم بهذا؟ لا فها رضوان الله عليهم كانوا يقبلون خبر الواحد تعرفين خبر الواحد يعني يعني الحديث الذي يرويه واحد او اثنين او ثلاثه او اربعه او كم المهم لا يبلغ التواتر طب ليه يا جماعه لماذا تردون خبر واحد قال لك لانه ممكن يغلط الواحد ممكن ينسى ويخطئ والعقائد لا بد فيها من القطع يعني كل متأكدين 100% طيب خلينا الان في الدوله المسلمه وعندنا خلافه راشده والخليفه بتاعنا ارسل الى بلد من بلاد الكفر رجلا يدعوهم الى الله عز وجل فكذبوه قالوا له انت كاذب ولن نؤمن يبقى الخليفه يعمل فيهم ايه يغزوهم على طول ويستحل دماءهم واموالهم بخبر رجل واحد وهذا ما فعله النبي عليه الصلاه والسلام لما ارسل معاذ بن جبل الى اليمن قال انك تاتي قوما اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله دي عقيده ولا لا طيب يفترض أهل اليمن كذبوا معاذا يكون حكمهم عندنا كفرة ولا مسلمين يكون حكمهم كفرة طيب كفرناهم جميعا بواحد ولا بجسم العلماء بواحد يبقى خبر الواحد تقوم به الحجه ولا لا استدل الشافعي رحمه الله بهذا الحديث على أن خبر الواحد تقوم به الحجة بهذا وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله عقيدة فقولهم لا يؤخذ بخبر الواحد في العقيدة هذا مذهب أستسوه حتى يتقوا ضربات أهل السنة والجماعة في صحيح البخاري حديث أبي سعيد الخدي أن في, في, في القيامة لما ياتي المؤمنون والكافرون ويقال فليتبع كل أمة ما كان تعبد حينئذ يكشف الله عن ساقه هي دي الرواية الصحيحية يكشف الله عن ساقه لأن الآية يوم يكشف عن ساق غير مضافة إلى الله عز وجل فحصل فيها إيه ممكن تكون كده وممكن تكون كده فجاء حديث أبي سعيد الخدري يوضح المعنى تماما يوم يكشف الله يوم يكشف عن ساق يعني يوم يكشف الله عن ساقه ولا نعلم أبداً أحداً من الصحابة رجل الحديث على أبي سعيد وقال انت واحد وربما تخطئ وهذه صفة من صفات الله لابد من العدد التواتر حتى نقتنع بكلامك وحتى لا تقع في الوهم والغلط ما سمعنا بهذا اطلاقا في دين الصحابة إنما أتي هؤلاء المبتدعه من تركهم اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام ولذلك أزر على الصحابة أزر على الصحابة عمرو بن عبيد قيل له قال جابر بن ثمرة قال قبح الله جابرا جابر بن ثمرة صحابة وهم الذين كذبوا الصحابة كذبوا أبا هريرة وقالوا أن تكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين فعلوا بالصحابة ذلك إذا عندنا البدعة ناقض الاستباع وأنتم تعلمون قصة حديث, مس... حديث تسبيح بالحصر وكيف أن الصحابة رضوان الله عليهم قاوموا هذه الصورة التي يراها بعض العلماء الان مستحب يعني بعض العلماء الآن يقول ان المسبحة السبحة مستحب وبعضهم يقول مباحة لشيء فيها وكان ابن مسعود وأبو موسى الأشعال يرونها من البدع وابن مسعود رضي الله عنه يقول اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم اذا اردت الاستقامه عليك بالاتباع لانه اهون عليك واي اتباع الرسول عليه الصلاه والسلام ايسر عليك ولذلك كانت افضل طريقه لتدريس الفقه هو تدريس الادله تدريس كتب الادله لما اشهرت متون العلماء وعاكف الناس على المتون حصل بينهم وبين الادله انفصال فلا يعرفون إلا قول العالم وهذا خطأ التدريس الصحيح للفق أن يدرس من خلال الادله كتب الأدلة زي الكتب الستة أو مسند إمام أحمد أو الكتب التي جمعت فيما بعد زي مثل منتقى الاخبار لأبي البركات بن أو بلوغ المرام الحفظ من حجر هذا أخف عليه أيهما أسهل يكون أمامك الدليل تأخذ منه الفقه ولا قول عالم تبحث له عن دليل أيهما اخف أن يكون أمامك الدليل وتأخذ منه الفقه لا سيما والأدلة الشرعية أحاطت بكل حاجات العباد على خلاف ما غل فيه بعض الشافعين وقال إن الادله لا تفي بعشر ما يحتاج العباد وتسعة عشر في القياس عشر في القياس وهذا خطا الدليل الواحد. الدليل الواحد يمكن أن تستخرج منه عشرات الأحكام الشرعيه يعني حديث غزا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه هو يشعبنون حديث صحيحين فقال لا يتبعني أحد ثلاثة نفر رجل بنى بامرأة ولم يدخل بها ورجل رفع بيوتا ولم يرمي سقوفها ورجل له خليفات وهو ينتظر نتاجها الخليفات هي لإيه؟ الغنم يعني لا يتبعني في ساحة الجهاد واحد من ثلاثة دول ليه؟ لأن طالما أنه هو كتب كتابه وعيز يرجع لامرأةه عشان يدخل بيها هذا لا يريد أن يموت فإذا رأى بارقة السيف هر فرار الجبان وينهزم الجيش بهذه النوعية وكذلك اللي هو رافع الجدر وعايز يبني الدور الثاني والثالث والرابع هذا يؤمن أن يرجع لا ينتصر الجيش إلا إذا ذهب الرجل وهو لا ينوي أن يعود إذا ذهب بهذه العقيدة ينتصر إنما ناوي يرجع ثاني ينهزم فيوش عبد النون قال ما فيش واحد واحد من ثلاثة دولة متعايز ورجل له خليفات وهو ينتظر نتاجها يعني الغنم هتولد وبعدين تولد بفكروني بالرجل الفقير اللي هو كان يعني عنده بهيمة وكان يأخذ منها استمنة ويروح يبيعها في الأسواق ففي زروية تستمنة كيف تعلقها في السأ وهو قاعد بقى كده على السرير وعمال يحلم بقى الزروية دي بكرة ابيعها وبعدين أجيب فراخ بعدين يسرخ اكبرها واجيب بط وبعدين اجيب وز وبعدين اجيب بتاع خرفان وبعدين اجيب بهاي واجيب بقر وبعدين ايه الفلوس تكتر معايا وابني بقى قص وتزوج من حسناء اثناء ويجي لي منها ولد مقفق كده احسن تربيته وادبه فاذا قل في ادبيه ضربته هكذا وانضرب ان مصير الذروه اهو شوف بقى الراجل ده إيه؟ ضاع حلمه كله بيعمل يضرب بيقد ابن الولد ايه بال فهو دباء خرفانة تولد وبعدين هينمه هينمه عشان يبقى عنده رأس مال مثل هذا الرجل إذا ذهب إلى ميدان القتال ينهزم الجيش فقال إن هؤلاء الثلاثة لا يتبعني أحد منه وبعدين راح ودخل على الجبارين وظل يقاتل وكان كما في مستدرك الحاكم كان القتال بعد عصر يوم الجمعة فهو بقاتل الشمس غربت هتغطس بقى فتوارى بالحجاب فهو لا يستطيع القتال وخلاص هيفتح له يعني خلاص استمرها فالتفت إلى الشمس وقال انك معمورة وأنا معمور اللهم ردها علينا فرجعت الشمس كما كان فظل يقاتل حتى فتح له كان زمان الغنائم تأتي وتجمع في مكان واحد إذا الله عز وجل رضي عن الغزاة ورضي عن جهادهم كانت تنزل النار من السماء تأكل الغنائم إنما إذن نزلت نار من السماء ولم تأكل الغنائم يبقى فيه خلل، فيه سرقة فيه غلول فجمعوا الغنائم كلها ونزلت نار من السماء ولم تأكل الغنائم فقال ذاك النبي عليه السلام فيكم الغلول يعني في وقت حرام في الجيش فيكم الغلول فلم ينطق أحد ولم يعترف أحد قال فليبايعني من كل قبيلة رجل أو رجلا وكان من علامة السارق ذاك أن تلتصق يده بيد النبي أول ما يسلم عليه ملزئين في بعض كده إبقى ده لص على طول فالحمد لله رب العالمين أنه أنعم على هذه الام فبايع رجلا فلتصق يده بيده قال فيكم الغلول فبايع رجلا آخر التصقت يده بيده فقال فيكم الغلول فلا زال يبايع وثنين ثلاثة كله تلتصق يده قبيلة كلها حرمين فالتمس رحالهم فوجد مثل رأس البقرة من زهد. واحد وأحباء اللي هو قال له ما تطلعش ألا تطلع جايزة حصة الحاجة ولا تعيز يرمي بيت ولا عايز يعمل بتاعك فخد له ايه؟ مثل رأس البقرة من ذهب فجابوا الرأس البقرة وضعوها في الغنائم فنزلت نار من السماء فأحرقتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم معلقا باع على هذه القصة قال فلما رأى الله عجزنا وضعفنا أباحها لنا الغناء، وقال عليه الصلاة والسلام لم تحل الغناء لسود الرؤوس غيركم كانت محرومة على كل أكماع الأنبياء إلا هذه الأمة أحل الله عز وجل الغناء، وذلك احنا خسرنا كثير نحن خسرنا كثيرا بترك الجهاد في سبيل الله ده كان من أعظم أضواب الغنى نتفار مثلا ها والاقتصاد والخزينة خلاص خساعة نشوف أي الجماعة رايبين مننا إسلموا تسلموا حاجة من اثنين يتدفع الجزية يتدخلوا في الإسلام وتدفعوا الزكاة والله إذا منعونا وحربونا دخلنا عليهم فنأخذهم ونأخذ نساءهم وأموالهم وأولادهم يرجع الجيش غني كان صغير يرجع محمد وخزينة الدولة بالكامل تتمالي الجهاد ده كل خير كل فلوس قال فلما رأى الله عجزنا وضعفنا اباحها لنا طيب انا اتوقف هذا الحديث لاستخرج منه حكما قاله بعض علمائنا المتقدمين لادلل ان النصوص الشرعيه تفي بكل حاجات العباد لكن عايز اعقول عايز اعقول غواصه تستخرج المعاني احد العلماء من فراح صاحب البخاري احتج بهذا الحديث على جواز حرق ما اخذناه من الاعداء اذا لم نستطع حمله يعني احنا دلوقتي دخلنا غزيناهم وبعدين كل الجيش حمل لكن فاضل نص الغنائم كما هي فالعارف ده قال ايه نحرقها. طيب السؤال أليس هذا يعارض بظاهره نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال لا تحتاج وتقول للغنائم في الأمم السابقة لنكت محرمة عليهم لكن دي حلال لنا الآن فشيء حلال لك لكن لا تستطيع أن تحمله إلى ديارك فقال لك يحرق الدليل ايه هذا الحديث طب خدها منين اخذ الحكميده ده منين هنا بقى يظهر بقى العقل والتفكير النار لما نزلت يعني شوف النار لما نزلت لم تاكل الغنائم كان بسبب ايه بسبب ان في رجل دنيوي منتفع فرق شيئا من الغنائم لينتفع به إذا رجع ماشي؟ فالعالم قال نحن نحرق هذه الغنائم خشية أن يرجع إليها العدو فيتقوى بها علينا وأخذها من هذا الرجل الذي كان سيتقوى على الدنيا بمال الغنائم أخذها هذا المعنى الذي الشف... الش... هو في شفوف قال هذا الرجل يأخذ هذه البقرة ورأس البقرة من ذلك ينتفع بها على دنياه وهذا العدو لا فرق بينه وبين عابد الدنيا يرجع لهذه الغنائم فياخذها تقوى علينا بها إذن نحرقها واحتج بهذا الحديث ولله در فالنصوص الشرعية كلها تفي لكنها تحتاج إلى رجل غواص على المعاني لذلك نحن في حاجة إلى رجال إلى علماء لذلك بنقول في كل مكان ننزله حاجة الناس إلى العالم أشد من حاجتهم إلى الطبيب حاجة الناس الى العالم من حاجتهم الى الطبيب ونحن في محنة ان الناس لا يشعرون بهذه المصيبة يعني فيه رجل على استعداد يأكل مثلا خمسين فقير ولو قلت له اصرف هذا المال لطالب علم وفرقه يستقصرها فيه انا حضرت مره مجلس رجل ذهب الى احد الاثرياء في قطعه ارض عايزين ابنها مسجد وهذا رجل ثري وسخي فبيقول له ان عندنا ارض وعايزين نبني مسجد لانصار السنه في المكان الفلاني قال له طيب الأرض تحتاج يعني كام قال له تحتاج تلتمائة ألف طلع دفتر الشكات وكتب تلتمائة ألف تبرع لأرض جزاه الله خير تأتي هنا بقى الباقعة قال له وبعدين يعني إحنا عايزين فيه إمام وخطيب وطبعا إحنا هذه لابد من إيه من الإنفاق عليه فإحنا عايزين له بقى مرتب. عايزين له مرتب قال له ياخد كام قال له ياخد خمسمائة جنيه قال له كتير شوف تلتمائة ألف لأرض المسجد بمنتهى سخاوة النفس ولم يتردد لما جت على خمسمائة جنيه للداعية الذي لا يساوي المسجد شيئا بدونه بالنسبة للدعوة يوم يستغسرها فيه طم في مساجد ومآذٍ تراها من سبع بلد ولكن لا تأثير لها على الجماهير وفي زوايا وتكايا صغيرة لتخرج فحول مسألة مش ان انا ابني مسجد وابني جدران مسجد بلا داعية يقام الصلاة لا أقيمها في الشارع وتصدق بقى بالثلاثمائة ألف على الغلاب لأن الصلاة تجد في كل مكان الرجل لا يشعر بمحنة عدم وجود عالم أهم شيء يرى المنارة ويرى الرخامه مكتوبة ويرى المراع شغاله ويرى الإضاءة جيدة تم فمكت وجنينه باء وفاعة ولذلك تجد مثلا كثير من مجالس المساجد مهتمين في النظافه النظافة وزرع الأشجار وفاعة لكن وجود مكتبة في المسجد ولا تخطر على بال انه يصرف على مثلا مثلا 30 ألف, ألف على إيجاد مكتبة وهي روح للعمل فالجماهير لا تحس بما عدم وجود علماء والارض كائنات بتطلع بي بي رجال كل ما كنت تروحه تجد الوف مؤلف هذه الوف تحتاج الى كلمه هدى واحده انك انت تدفع دفعه خفيفه على الطريق ليسير بالعجله الذاتيه ومع ذلك لا يجدون فاحنا نريد ان احنا نعيد وجه الوجه الناظر للسنه نريد نعيد البهاء للسنه نحتاج الى الرجال عشان نخرج من هذا التمزق الموجود يعني في بعض الإخوة كادف هنا كلام يقول وهذا أحد, أحد, أحد ثمرت ما أقول الآن يقول إن يعني آآ آآ في بعض العلماء الأفاضل مثل الشيخ مثلاً علي الكريزي الشيخ نصر الدين الباني ممكن يفتي فتوى شاذة ويتبعه مثلاً جماعة ويتحمسوله وجماعة آخرين يردوا عليه ويتحمسوله وينقسموا الصف فهو يريد بقى إيه يعني عايز يعني كلمة اللي احنا بقى يعني نتكلم فيه بخصوص هذا الأمر نقول يا جماعة الخلاف موجود من لدن آدم عليه السلام والصحابة اختلفوا وخلافهم مشهور في المسائل الفقهيه لكن اشكالنا أننا ليس عندنا أدب الخلاف مثال الفرعية بنناقشها ونعادي عليها كما لو كانت مسائل أصولية يعني لو واحد اختلف معاه في ذاب المحلق مثلا صاحبنا صاحب السؤال كتب كمثال ذاب المحلق الشيخ ناصر يرى انه حرام وجميع العلماء يرى انه حلال ويتقوم بقى خلافات فادي اخ هون عليك انت من عالمك وخذ هذا الكلام في كل فتوى اختلف فيها اثنان من عالمك الذي تثق فيه وتجعله حجة بينك وبين ربك أنت بتقول مثلا الشيخ الالباني وأنا بقول الشيخ العلان خلاص يا اخي أنا لست من أهل العلم وأنت لست من أهل العلم نحن عوام إذا نقلد العالم والعلماء بيقولوا مذهب العام مذهب مفتيه فانا عندي هذا العالم هو الأعلم والأدين والأورع سأتبعه وانت ترى ان هذا العالم هو الاعلم والاديان والاورع اتبعك انا لا أحرج عليك وانت كمان لا تحرج عليك لأنني لا استطيع ان اقيم الدليل بنفسي ولا اقيم الحق بنفسي وانت كذلك إذا ربنا سبحانه يقول فسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ونحن لا نعلم وهذا من أهل الذكر وهذا من اهل الذكر انا ارى ان هذا أولى الاولى بالاتباع وانت ترى ان هذا هو الاولى بالاتباع بلا معاش خلاص وانتهت الطبيب وانتهى الاشكال اذن الاشكال فينا نحن ليس في العلماء الشيخ ناصر الدين الالباني له ان يجتهد لأن رجل أهل لذلك له ان يجتهد وله ان لا, لا اقول يا شيخ له ان ينفرد براي قام الدليل عنده والشيخ ناصر الدين الالباني من اورع الناس والله حسيبه يعني الفتوى مثلا لا اعتكاف في المسائل الثلاثة على الرغم من ان نحن لا نتبنى هذه الفتوى للشيخ لكن الشيخ ناصر الدين الالباني ظل خمسة عشر عاما الحديث أمامه ولا يقول به ليه عند اعتراضات ترد عليه أول ما يلاقي جواب للاعتراض شوف الاعتراض الثاني حتى انشرح صبره لهذه الفتوى تعامل بها هو أهل أن ينفرد فلا تقل كيف شذ وهما من عالم إلا له ما تفرد به فلذلك يا جماعة المسألة كلها إشكالها في إيه نحن لا نحسن أدب الخلاف يعني عائشة رضي الله عنها أشارت إلى مثل النوعية التي تختلف فسمعت أبا سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف يقول الماء من الماء تعرفين الماء من الماء دي كانت في أول الإسلام الماء الأولى اللي هي ميت الغسيل إنك انت المية العادية اللي نحن نتحم به من الماء الماء الثاني هو المني اللي هو المني معنى الحديث أي أنك تغتسل بالماء إذا نزل الماء إذا الماء الدافق والمني إذا أنزل الإنسان الماء يبقى واجب عليه أن يغتسل بالماء جناس كام الماء من الماء وبعدين هذا الحكم نسخ هذا الحكم نسخ لأن هذا الحكم معناه ايه معناه أن الرجل لا يغتسل إلا إذا أنزل ثم جاء الحكم الناس أن الرجل بمجرد الإلاج وان لم ينزل وجب عليه الغسل الصحابة اختلفوا فيه جمع قالوا الماء من الماء وجمع قالوا لا إذا تورت الحشف اغتسل فجابر في الله الأنصار قال لهم أنا أشفيكم أبو موسى أشعاري قال أنا أشفيكم أنا أحللكم الإشكال فذهب إلى عائلة وقال يا أم إنني أريد أن أسألك عن شيء لكنني استحيك مكسوف خجلان قالت له لا تستحي أن تسألني عن شيء تسأل عنه أمك التي ولدت فإنما أنا امك قال لها ما يجب الغسل؟ قالت على الخبير سقطت أي سألت أعلم الناس لهذا الأمر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جلس بين شعبها الأربع وجهدها فقد وجد الغث. هو هذا الحديث الناس إذا جلس بين شعبها الأربع وجهدها فقد وجد الغث. أبو سلم بن عبد الرحمن باه كان يقول بقول الصحابة الأول الماء من الماء وطالبا الماء من الماء الماء من الماء فعائشة سمعته فقالت يا أبا سلمة مثلك كمثل فروج سمعت ذيك تتصيح فصاح معه كتكوت صغير لسه لا يميز الفجر الكاذب من الصادق شاف ديك فحل كده مميز بكافي أم هو كمان إيه؟ شغال بتقوله يعني أن انت تقول قولا أنت لا, لا تقيم الدليل عليه سمعت واحد قال كيف أنت فيه ترعرطه يا أبا سلم مثل كمثل فروز سمعت بيك تتصيح فصاح معه لنحن يا جماعة لابد أن نلزم أماكننا أنا رجل لست من أهل العلم مقلب ولا أشغب, لا أشغب المسألة فيها اتساع والعلماء يقولون مذهب العامي مذهب مفتيه ولهم كلام لطيف جدا في دين يقولون العامي مقلد في كل شيء إلا في اختيار من يقلده فإنه مجتهد مجتهد في اختيار من يقلدك لاننا لا نحضر علينا نقول له يفترض عليك تقلد الشافعي او يفترض عليك تقلد مالك أو تقلد الألباني او تقلد ابن جاز مثلا او تقلد شيخ محمد صالح او العلماء بيقول لا هو مجتهد في اختيار من يقلده يبقى اذا هذا السؤال افراز, ايه؟ افراز الجو العلمي اللي هو اللي دخل فيه هذه الاخطار احنا نحتاج تربيه قبل ان نحتاج الى علم علماءنا يختلفوا قالهم ما أخذهم كل واحد لهما أخذه الاجتهاد إذا والله وصل إلى هذه الدرجة وحبيت تعارض رأي الشيخ الألباني مثلا بعلم وعدل الشيخ ناصر لا يعترض عليه الشيخ ناصر نفسه لا يعترض عليه والكلام إن شاء الله لو تتم بعد الصلاة جيزي الله الكريم الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 الكلام عليه يبدا بادله الوجوب وقوده المحبه هدفه الاستقامه يعني لا يوجد اتباع الا بمحبه وهذا هو الحامل لكل الصحابه رضوان الله عليهم الا يخالفوا النبي عليه الصلاه والسلام في دقيق ولا جليل كل ده بسبب الحب احنا الآن عظم علينا الاتباع بسبب أننا لا نحب الرسول عليه الصلاة والسلام المحبة الواجبة يعني بنقول مثلا الآن في هذا المسجد قد يكون بيننا من يلبس دبلة الذهب أو خاتم الذهب قد يكون منا الآن طيب بعدما سمع كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وتعنيفه للصحابي وراء استجابة الصحابة إنه رفض أن يأخذ الذهب الخاتم الذهب يبيعه وينتفع به بعدما طرحه رسول الله كبر عليه أن يأخذه وقد طرحه عنه طيب إذا كان الرجل الذي يلبس خاتم الذهب الآن محبا حقا فليخلعه يخلعه الآن لما يسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعوها في يده اخلعوا بالذات الدبلة الدبلة فيها مخالفتان المخالفه الأولى أنها ذهب المخالفة الثانية أنها من تقليد النصارى دبلة الخطوبه ليست من تقليد المسلمين إنما هو الذهب نأخذها واحدة واحدة وضعها واحدة فدبلة الذهب هي مخالفة مخالفة الأولى أنها ذهب المخالفة الثانية أنها من تقليد النصارى وكان في الطبعات الأولى لكتاب أداب الزفاف للشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله أتى بالنص الإنجليزي وترجمه اللي هو فيه أصل دبلة خطوبة طبعا كتب أداب الزفاف الآن كل طبعات موجودة محذوف منها هذا النص بكل أسف والطبع الاولى التي وقفت عليها موجود النص الانجليزي وبعدين الترجمه خلاصه هذا النص ان النصارى عندهم تقليد ان الواحد إذا دخل يخطب وتمت الخطبه يلبس الدبله في اليمين فاذا تزوج بيذهب إلى القس والقس يبتدى ينزلها بقى الصبع ده اول ما يعد العقله الاولى دي يقول باسم الاب الاب الروح القدس وتستقر تستقر هنا ودرجوا بقى على انهم يكتبوا اسمها على دبلته واسمها واسمها على دبلته ليه قالك لان هذا الاصبع فيه عرق لطيف جدا تحت هذا الجلد ماشي كده فيوم بقى إيه؟ ياخد من اسمها ويطلع عليه؟ على القلب يوم هو بقى إيه؟ يفضل حيمان. ها يفضل بقى محب ما هي كده؟ وكذلك نفس الحال بالنسبة لها هي كمان كمان العرق ده يوم بقى فيوم ياخد الحرارة من اسمه ويدخل عليه؟ على القلب مباشرة هذا تقليل ولذلك انت مثلا لو واحد مثلا لابس دبله وخلعها الصبح عشان يغسل البتاع ونسىها على الحوض بقى مصيبته نسال الله السلام لا نعرف ايه بيجي بقى ايه تحطها في جيبها وتقول له طب انت ناسي ايه النهارده غير يعد يفكر لا ناسي دفتر ولا ناسي بتاع ولا شغل ثلاثه وتمت... ولا في شيء اتقنى حاجه يعني فيش أي حاجة حاسس انك نسيها ولا فقدها ولا ايش في حد اذا طبعا ما اكتشفش بسرعه بس الاداره المصيبه بينت الله السلام ده كله بسبب سبب هذا التقليد النصراني موجود؟ فالدبلا الفضة فيها هذه المخالفة. يبقى الدبلا ذهب فيها اتنين في ذهب والناء من تقليد النصرة. الدبلا الفضة يبقى فيها تقليد النصرة ومخالفة أهل الكتاب واجبة. لأن المخالفة ذاتية. إحنا بأص يعني المخالفة نفسها نحن نعبد الله بها بنفس المخالفة. فالنهاردة لما المسلم الغيور اللي بيحب الرسول عليه الصلاة والسلام حقا ويريد أن يحشر عند قدميه غدا ويكون رائده إلى الجنة إذا وجد الدبلة في إيده وكان جاهلا بالحكم أو لم يكن أحد يعني يرفع عنده مؤشر الإيمان فينزعها إذا كان محبا إذا لم ينزعها حتى يستشير أو يقدر العواقب يبقى ليس محبا يبقى ليس محبا تعرفين الناس يقولوا الحب أعمى <تصفيق> الحب أعمى بمعنى أن المحب يتصرف تصرف المجنون أو تصرف الأعمى الذي يمشي على غير هدى ده بسبب إيه؟ إنه مغلوب وعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لأسلم يا أسلم لا يكن حبك كلفا ولا يكن بغضك تلفا إذا حبيت لا تكلف كلف الصديق سأني إذا أحب ما, ما يبقاش كده يعني ماشي زي الأعمى لا وإذا كرهت لا ترجو التلف لمن تكرهه يعني واحد يبقى شديد الحب شديد البغض يعني إذا كره واحد يموت وإذا أحب واحد يفوت له المخالفة ولو كانت مثل فيه لو خالف خالفة جسيمة يفوتها فيبئة إذن المحبة محبة الرسول عليه الصلاة والسلام علامتها الاتباع إذا قال رجل أنا أحب ولا أتبع يبقى مكذب بكلام الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون إن كنتم تحبون فاتبعون يحببكم الله هذه الآية صفعة لكل داعي على وجه الأرض اجتماع ليقول لك أنا قلبي أبيض وهو أعمل كل المخالفات <تصفيق> وقول لك المهم <تصفيق> القلب. القلب. القلب القلب اللي بالهمس <تصفيق> لأن القلب اللي احنا نعرفه الوجه مرقاله كذب من قال المهم القلب وانا قلب أبيض وهو مخالف بجوارحه هذا كذاب لأن المرآة بتنطق بما في القلب ولذلك الرسول عليه والسلام قال للأرواح جنود ومجندة ما تعرف منها أتلف وما تنكر من أختلف ساعات بقلت على باب المسجد مثلا واحد ماش في الشارع تحس أنك انت بتحب لا تعرفه ولا تعرف اسمه ولا كلمته لك تحس أنك انت منجذب له روحك جات على أرواح الأرواح جنود ومجندة ما تعرف منها أتلف وساعت واحد ماش كي تحثا على وشه أتيله حيث كده بغيض بغير ده كله بسبب إيه الوجه مرآة القلب ولذلك يوسف عليه السلام أول ما دخل السجن وجاء الاثنين للسجن هذول قالوا نبئنا بتاويله انا نراك من المحسنين طبعا عرفوا وجهه وجهه بينضح وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأة سمع منا مقالة فاداها كما سمعها قال ابن حبان رحمه الله في كتاب مقدمة كتاب مجروحين فهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر كل ناقل لقوله لذلك تجد النظرة ظاهرة على أهل الحديث ببركة نقل كلام الرسول عليه الصلاة والسلام إذا الرجل يقول أنا أحب ولا أتبع حكم معروف في الآية الاتباع اقصر طريق إلى الجنة أن تتبع الرسول عليه الصلاة واحد وحد الجهة تستريح وحد الجهة تستريح كلام الرسول عليه الصلاة والسلام سهل التناول ولذلك ابن الأعرابي قال عن سنن أبي داود ما كان عنده سنن أبي داود فكأنما في بيته نبي يتكلم ليه لأنه هو جمع له الحديث التي تستمل على جملة الأحكام الشرعية تكلفية فأنت بتاخد الحكم الشرعي من الدليل وهذا أيسر عليه كلام الحديث في استماع كلام طويل وربما يعني نضرب بسهم أيضاً بهذا الباب حال إجابتنا على بعض هذه الأسئلة انا طالبة علم ولكني لم أبدأ في الطلب وأريد أن أطلبه على حقيفتي فأي علم فإني أريد علم يقومني ويزيدني ايمانا ويزيدني التزاما وتقوى ولا أريد علم مجردا فمن اين ابدا العلماء لهم مقالة في مسألة البدء في التعلم عليك بصغار العلم قبل كباره فإن غذاء الكبار ثم الصغار يعني طفل رضيع لو له حته لحمة يموت فيه ليه لأن لا لم تتعود هضم مثل هذا النوع من الطعام طالب العلم إذا أراد الفقه مثلا فنحن لا ننصحه بكتب الخلاف يبدأ بكتب مثلا زي نيل الأوصار لا نيل الأوصار هذا بياتي بالأقوال أنا رجل الآن أريد أن أتعلم على سبيل النجاة فأريد الراجحة في كل حكم هو ده البداية الحقيقية. إذا بدأ المرء من الكتب التي تعنى بالخلاف لن يصل بل ويسوء ظنه بالعلماء يقول يعني لو, كان لو كانوا جميعا على حق لم اختلفوا الدليل واحد وواحد مشرق وواحد مغرب فيسوء ظنه بالعلماء وهناك بيتان من الشعر قالهما أحد العلماء لأي رجل يريد أن يطلب علمه لابد انه يلتزم بستة اداب أخي لن تنال العلم إلا بستة سأمبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص وافتقار وغربه وتلقين استاذ وطول زمان اذا هؤلاء السته هذه السته الاداب ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم الذكاء أوجه شيء ذكره لان طالب العلم ينبغي أن يكون ذكيا فلا يبدا بالمختلف فيه إنما يبدا بالمتفق عليه في كل العلوم ابدا بالذي اتفق عليه الجماهير حتى تقوى ملكته ثم بعد ذلك تتدرج شيئا فشيئا وتدخل على الراجل تعرف ترجح الحق بدليل الحقيقه انا يعني مغترب بهذا السؤال انه توجه الينا من امراه او من فتاه لان احنا فقراء جدا نحن فقراء وعلينا تبعث ايجاد النساء العالمات هدينا النساء اكثر الشرك منتشر في النساء وأكثر الجهل منتشر في النساء المرأة حبيثة في البيت أنت كرجل تستطيع انك تحضر محاضرات وتستطيع أنك تستفدي لكن المرأة قد يغلب عليها الحياة فلا يفيدها إلا من جنسها وكان تعليم النساء سنة في عالمات الإمام الذهبي شمس الدين له كتاب اسمه معجم الشيوخ والمعجم ده عباره عن الشيوخ الذين تلقى طالب العلم العلم على يديه يوم يعمل لنفسه كتاب كده تذكره باسماء مشايخه ففي حرف الزين ازاي ذكر الذهبي حرف الزاي 17 شيخه اسمهم زين فعرفوا واحد له 17 شيخ عشر امرأة كلهن زين والحافظ ابن عساكر رحمه الله قال له ثمانين شيخ وبنت الامام مالك كان لما يقرأوا الموطع على مالك وكان الرجل يخطئ فيه حفظ الموطع كان يخطئ تصفق من خلف الباب فمالك كان يرجع الكلام اليها يقول له لا لحن أخطأ القول معها لحفظها حفظ المطب واخوانكم في تسجيلات الهلاف الاسلاميه قد وضعوا كل ما بوسعهم للعمل على نشر الثقافه الإسلامية بين المسلمين كما لا يفوتهم أن يذكروكم بأن هذه المؤسسه قد انشئت في ضيع الوقت الخيري فهي لا لها بعد الله عن دعمكم المادي والمعنوي واللذان يتمثلان في, الـ في الـ إشهار, إشهار إسم المؤسسة وشراء الأشرق والدعاء بالتوفيق والسداد, والسداد كما لا كما تستغني تسجيلات إلاف عن النقد البناء وإزداء النصح لفض هذه المؤسسة بالعمل, بالعمل لمصرة الإسلام وتقبل تحيات أخوانكم في تسجيلات إلاف الإسلامية للإنتاج والتوزيع الكويت حولي, حولي شارع الحسن, الحسن البصري, البصري بجانب جانب هاتف هاتف جلاد جلاد فاكس اثنين